صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة في الله فكنا قد درسنا في اللقاء الأخير بابا من أبواب علوم القرآن ألا وهو المكي والمدني وقد شرحنا وفسرنا معنى المكي والمدني وأن العبرة بالزمن لا بالمكان والزمن الذي اختاره العلماء ليكون ضابطا في الفرق بين المكي والمدني هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل بمكة وما كان بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بغير المدينة فالعبرة بالزمن لا بالمكان الذي نزلت فيه الآية وبيّن المؤلف رحمه الله تعالى ضوابط معرفة المكي والمدني وقد ذكرنا لكم أيها الإخوة الكرام أن معرفة المكي والمدني ليس لنا من سبيل إليها أو إلى ذلك إلا النقل نقل والنقل يكون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو عن التابعين بشرط أن يكون معروفا بالتفسير وسلم قوله عن المعارض والطريق الثاني هو الاجتهاد والنظر عند انعدام النقل وذلك بمعرفة خصائص المكي والمدني فشرع رحمه الله يبين لنا خصائص المكي والمدني وقسم هذه الخصائص إلى قسمين رئيسين القسم الأول من حيث الأسلوب والقسم الثاني من حيث الموضوع فبيّن رحمه الله أن المكي القرآن المكي يتميز بقوة الأسلوب وشدة الخطاب بخلاف المدني فالغالب عليه على, الغالب على أسلوبه هو اللينو والرفق في الخطاب و من حيث الأسلوب أيضا المكي معروف بقصر الآيات وذكرنا آثارا في ذلك والمدني مشهور القرآن المدني مشهور بطول الآيات ومن حيث الموضوع فإن المكي يتناول موضوعات يطيل فيها ولا يطيل في المدني في القرآن المدني من ذلك أن القرآن المدني يهتم بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر والمحاجة في ذلك وأما المدني ففي غالب موضوعاته هو تفصيل العبادات والمعاملات وكذلك المكي أو المدني يتميز بالرد على أهل الكتاب وبيان وفضح المنافقين ووسائلهم وكيدهم وذكر أحكام الجهاد والمكي خال من ذلك وأضفنا شيئا لم يذكره رحمه الله من خصائص المكي أنه يشتمل على قصص الأنبياء وأخبار الأمم السابقة وكل ذلك لغرض تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الأدلة على ذلك من آثار التابعين كأروة بن الزبير رحمه الله تعالى ومن خصائص المدني التي لم يذكرها قلنا التركيز على دعوة أهل الكتاب وبيان ضلالهم والرد عليهم توقف بنا المسير عند قوله رحمه الله تعالى فوائد المكي والمدني فقال رحمة الله عليه معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة وذلك لأن فيها فوائد منها أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة ولين وسهولة ثانيا قال ظهور حكمة التشريع ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ ثالثا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين قال والصواب المخاطبون بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيها شروط النسخ فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها قال فوائد معرفة المكي والمدني فقد ذكر رحمه الله تعالى فوائد علمية وفوائد عملية فوائد علمية وعملية فالفوائد العلمية هي ظهور بلاغة القرآن ظهور بلاغة القرآن وظهور حكمة التشريع, وظهور حكمة التشريع. ظهور بلاغة القرآن فمعنى البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال هذا هو تعريف البلاغة أن يطابق الكلام مقتضى الحال بمعنى من بلاغة الانسان أنه يوجز إذا اقتضى المقام الإيجاز ويطنب أن يفيض إذا اقتضى المقام الإطناع ويحذف إذا اقتضى المقام الحذف ويذكر إذا اقتضى المقام الذكر ويؤكد إذا اقتضى المقام التوكيد ولا يؤكد إذا لم يقتضي المقام التوكيد فمن غير البلاغة أن تقسم على شيء لا يحتاج إلى قسم وأن لا تقسم على شيء يحتاج إلى قسم وهكذا هذا في معناها ظهور بلاغة القرآن فالإنسان إذا قرأ المكين يرى أن الخطاب كان مطابقا لحال المخاطب. وفي المدني يرى أن الخطاب كان مطابقا لحال المخاطب وهذه هو معنى البلاغة تهرت البلاغة في أسمى غاياتها هذا الأمر الأول فائدة العلمية فائدة الثانية ظهور حكمة التشريع وهذا واضح وهذا واضح أيضا فإن الأحكام الشرعية فروع لم تكثر في العصر المكي لأن الناس كانوا محتاجين في ذلك الزمان إلى معرفة توحيد الله عز وجل والإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك فلذلك لم يكثر الله عز وجل من التشريع من الأحكام الشرعية من حلال وحرام وغير ذلك إلا الأصول هناك أصول الديانات هذه لا تختلف كتحريم الظلم وتحريم الربا الربا حرمة في جميع الأديان وعلى لسان جميع المرسلين لكن الفروع الأخرى كأحكام الطلاق والزواج والبيع وغير ذلك هذه المسلم لم لم يكن الناس في المرحلة المكية يحتاجون إلى معرفة الفروع لماذا؟ لأن القرآن كان متوجها لتقرير التوحيد وهو أصل الأصول كذلك الدعوة إلى مكارم الأخلاق والأصول العامة والإيمان بالرسل وغير ذلك ويزيد العلماء أمرا مهما وهو علمي لم يذكره رحمه الله تعالى يقولنا فوائد علمية من يح نضبط فوائد ذاكرة على هذا السبيل فوائد علمية وعمالية العلمية بلغة القرآن حكمة التشريع الأمر الثالث الذي لم يذكره رحمه الله وهو التتمكن من فهم القرآن الفهم الصحيح التمكن من فهم القرآن الفهم الصحيح لأن الإنسان إذا قرأ القرآن وميز بين المكي والمدني فهم الصورة وفهم الآية على الوجه الصحيح الذي يريده الله عز وجل نعطيكم مثال, مثال على ذلك يوضح ما أريد أن أقوله فالآيات المكية فيها أمر بالعفو والصفح في جميع الأحوال كانت تأمر تلك الآيات بالعفو والصفح كما ترونه مبثوثا في القرآن المكي لماذا؟ لأن حال المسلمين كان حال حالة استدعاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن الدولة الإسلامية لم تنشأ بعد لم يكن المسلمون مجتمعا بل كانوا جماعةا في العصر المكي في المرحلة المكية كانوا جماعة ليس لهم دولة ليست لهم مؤسسات ليست لهم ما تقوم به الدول مقومات الدول فكان يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح في حالة الضعف فلا يمكن تنزيل الآيات المكية في, العفو والصفح في حال القوة ونقول مثلا لا نقيم الحدود ولا نجاهد في وقت القوة لا إذا كانت الدولة الإسلامية قائمة بمؤسساتها فهنا لا تعمل بآيات العفو الصفح وإنما تعمل بالآيات التي فيها الأمر بالقتال وإقامة الحدود وغير ذلك كذلك لا يمكن تنزيل الآيات المدنية الآمرة بالقتال في جميع الأحوال وإقامة الحدود في مرحلة الضعف إذا كان المؤمنون ضعافا ليس لهم دولة ليس لهم تشريعهم ليس لهم تشريعهم ليس مؤسساتهم التي تقيم الحدود فلا يجوز لهم أن يعملوا بالآيات المدنية لماذا؟ لأن الخطاب كان موجها لحال معين فمعرفة إذن المكي والمدني والتمييز بينهما يعيننا على فهم الأوامر والمناهي وغير ذلك مما هو مبثوث في القرآن الكريم وهذا أمر مهم بد من بيانه فوائد العلمية ظهور بلاغة القرآن ظهور حكمة التشريع ذكرهم المؤلف أضفنا أمرا ثالثا التمكن من فهم القرآن الفهم الصحيح وذكر فوائد عملية وهي تربية الدعاة على المنهج السليم في الدعوة إلى الله كما ذكر المؤلف رحمه الله تربية الدعاة على المنهج السليم في الدعوة إلى الله تعالى فإن عائشة كنفس عبو خاري تقول كان أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار والوعظ وغير ذلك فحتى تمكن الإيمان من القلوب عند إذن نزل لا تفعلوا وفعلوا كذلك الإنسان الداعية في حيه في بيته يبدأ بالأصول يبدأ يرسخ الإيمان في القلوب لأن القلوب ضعيفة والرباط بينها وبين ربها هشن خيط ضعيف يوشك أن يتقطع لو وضعت عليه التكاليف والأوامر والنواهي فالأول شيء أول شيء لابد من تمتين ذلك الحبل لابد من أن يمتن حتى يصير حبلا غليظا ثم بعد ذلك لا تخش شيئا إن قلت له افعل لا تفعل فإن القلب متين وهذا أسلوب عظيم في القرآن الكريم كذلك من ثوائد العملية تمييز الناسخ من المنسوخ تمييز الناسخ من المنسوخ وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الحديث فيه في باب على حدة فإن للقول بالنسخ شرطان أساسان الشرط الأول تعارض أول شرط هو تعارض إذا لم يكن تعارض فلا حاجة للبحث في متقدم المتأخر لا لابد اول شيء يحدث هناك تعارض ثم الشرط الثاني لا بد منه وهو معرفة المتقدم من المتأخر أيهما نزل أول فنقول بأن الثانية المتأخرة نسخت الأولى المتقدمة ولا يمكن ذلك إلا إذا يعني معرفة المكي والمدني يعيننا على معرفة ناشخ من القرآن من المنشوخ وقيشوا على هذا فهذه فوائد عظيمة ذكرها المؤلف رحمه الله لمعرفة المكي. والمدني لذلك العلماء نراهم قد أطالوا في كل مصنف ومؤلف في علم القرآن ذكروا هذا المبحث لأهميته كذلك يدل معرفة المكي والمدني على عناية هذه الأمة بالقرآن الكريم فهم ضبطوا مكيه ومدنيه بل ضبطوا ليليه ونهاره وحظره وشفره كانت عناية الأمة هذه بالقرآن ضربت أربع المثل ثم قال رحمه الله تعالى وهذا المبحث الذي سنقرأه الآن كنا قد تطرقنا إليه وأفضنا الكلام فيه لذلك سنقرأه إن شاء الله وإن احتاج المقام إلى وقت فسنقف وإلا فقد بينا هذا المبحث الذي سيتحدث عنه المؤلف في بابي عنواع نزول القرآن قلنا نزول القرآن نوعان هناك انزال ونزول انزال جملة واحدة إلى السماء الدنيا والتنزيل الإنزال والتنزيل جملة واحدة إلى السماء الدنيا والتنزيل نزل مفرقا بحسب الوقائع والحوادث إذن في القرآن نزل مفرقا فقال رحمه الله الحكمة من نزول القرآن مفرقا هذا كنا قد بسطنا فيه القول في درس سابق لذلك سنقرأ فقط ما ذكره رحمه الله تعالى قال الحكمة من نزول القرآن مفرقا من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل جيد إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يقصد رحمه الله تعالى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين حيث لو نزل القرآن جملة واحدة كما كما نزل التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب يعني المؤمنون يقرؤون القرآن فيتذكرون ويتعلمون أشياء ثم لعلهم ينسون ينسون تلك الأوامر والتوجيهات لكن إذا صار القرآن ينزل وفقاً وفاقا للحوادث والوقاع فعندئذ يثبت المؤمنون كما هو واضح لمن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنرى القرآن يساير مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية فكان يثبته في كل مرة هذا الأمر الأول نص عليه القرآن كذلك لنثبت به فؤادك ورتناه ترتيلا وليأتونك بمثل المثل هنا هو الجدال كقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال أي لا تضرب له الأقيسة العقلية في ظنك ولا تضرب له الجدال وليأتونك بمثل ليصدوك عن هذا الدين إلا جئناك بالحق. أحسن تفسيرا يعني كان الكفار يلقون بالشبهات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فينزل القرآن بالحق وأحسن تفسيرا إذن تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة الثانية قال أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهذا غرض مهم أيضا لو نزل القرآن بما فيه من سور كثيرة وآيات ثرة غزيرة وأحكام كثيرة أيضا فأنا للمسلمين في ذلك الزمان أن يحفظوه وأن يتدبروه وأن يعملوا به جملة واحدة يتقل عليهم ذلك فلذلك حسن أن ينزل القرآن مفرقا فيحفظونه شيئا فشيئا ويفهمونه شيئا فشيئا ويعملون به شيئا فشيئا وغيرهم ممن يأتي بعدهم يسهل عليهم العمل بالقرآن لأنهم عاشوا عليه يعيشون عليه بخلاف هؤلاء الناس الذين نزل عليهم القرآن ما ألفوا تلكم الأحكام, الأحكام التي نزل بها القرآن فلذلك ناسب أن يكون مفرقا حتى يسهل العمل به وهذا أيضا نظيره في التعليم في التعليم الإنسان إذا علم الشيء فإنه يعلم المادة والفن شيئا فشيئا لا يعطي المعلومات هكذا جملة واحدة وإلا لعجز الذهن عن ضبط المعلومات وعجز الطالب عن حفظ ما يلقى عليه من الدروس وغير ذلك فهذه الحكمة واضحة جدا وجلية الحكمة الثالثة قال تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعام تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه هذه الحكمة حكمة ثالثة عملية أيضا فإن القرآن لو نزل جملة واحدة لما انتظر المسلمون شيئا وما تشوق لنزول شيء من عند الله تبارك وتعالى فالله عز وجل كان ينزل القرآن مفرقا ينزل القرآن مفرقا حتى يتشوق المسلمون إلى نزول القرآن والآيات التي تعالج واقعهم أيضا إذن فالهمم تنشط لقبول ما نزل من القرآن وكل شيء بعيد محبوب للنفس بخلاف الشيء القريب فكل شيء يعني غريب ينتظره الإنسان يعمل به بمجرد ما تنزل الآية ينتظرها الجميع وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا يسأل الآخر ماذا نزل من القرآن متشوق كانوا متشوقين لنزول القرآن الكريم فلولا أنه كان ينزل مفرقا ما حدث هذا التشويق هذا معنى كلامه رحمه الله ثم ذكر حكمة مرابعة وهي التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وأرفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قال فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحرينه حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه ثم طبعا هو يتكلم الآن عن فائدة مهمة معروفة مشهورة واضحة جدا في القرآن حيث تدرج تدرج الله عز وجل مع المؤمنين في التشريع فكان يشرع لهم الأحكام شيئا فشيئا حتى تكمل خاصة الأشياء التي ألفوها الأشياء التي عاشوا عليها مثلا التبني الذي ينظر إلى التبني ليس من السهل أنها تأتي إلى الناس عاشوا على إباحة التبني فينسبون الشخص إليهم فيرثهم ويعايش أهله ليس من السهل من تأتي إلى الناس وتقول ثم تقول لهم هؤلاء ليسوا بأبنائكم هؤلاء ادعوهم لآبائهم وأقصدوا عند الله هذا ليس من السهل فالله عز وجل تدرج في التشريع في تحريم التبني كما هو معروف في السيرة أنا دارت هذا المثل فقط ليس معناها أثر التدرج في التشريع الخمر التي عاش عليها الناس وألفوها بل كانت أحسن شرابهم حتى كانوا يسمون الخمر بالكريمة والعنب الذي يسمع منه الخمر بالكرم حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي كراها فقال لا لا تقول الكرم لا تقول الكرم ولكن قول العنب لماذا لأن إذا وصفنا العنب بالكرم ففيه دريعة إلى الثناء على الخمر إذن فالخمر كانت شراب الناس مفضل عاشوا عليه وكانت تعتقد عليهم مجالس وكنشد من أجله الأشعار حتى إنه حرم في العام التاسع وقيل في العام العاشر من الهجرة ننظر كم أخر تحريم الخمر لصعوبة جتيا الناس على شربه وصعوبه نزول التحريم به راسا بخيلاس خمر النفوس وهو الغناء خمر النفوس هذا اخطر فحرم في مكه كل الايات التي حرمت الغناء كقوله تعالى من الناس من يشتري لهو الحديث وقوله تعالى اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي مغنون قال ابن عباس هو الغناء بلغة حمير يقولون أسمدين أي غني لنا والآية الثالثة آية, آية الإسراء قال عز وجل يوم خطرب إبليس من رحمته وأخرجه من جنته وقال إبليس أو قال له الله تعالى أجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك طبعا قرآن الشيطان ما هو, هو الغناء قرآن الشيطان هو الغناء الشاهد آية الإسراء آية النجم آية سورة لقمان هذه الآيات الثلاث كلها نزلت بمكة لأن الخمر النفوس يسرع الإنسان فأيفق منه بخلاف خمر العقول فهذا كان من الصعب, كان من الصعب أن, أن يحرم مباشرة فأخر الله تعالى تحريمه لكن تدرج ذكر المؤلف رحمه الله كما هو عليه جمهور العلماء الذين ذكروا تكلم عن هذه الحكمة يقولون إن أول آية في تحريم الخمر هي آية البقر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما لكن هنا أمر لابد من التنبيه عليه صحيح أن الخمر لم تنزل الآيات في التدرج لتحريمه إلا بالمدينة صحيح ولم يحرم إلا في الآن التاسع وقيل العاشر صحيح لكن الله تعالى أشار إلى ذنه في مكة أشار كانت البداية بداية الإشارة إلى أنه سيأتي اليوم الذي يحرم فيه الخمر كانت في مكة اشارات اشارات خفيفة قد يفهمها بعضهم وتخفى على كثير منهم إذن هذه احنا قلت شاعة عند من يتكلم في هذه القضية يذكر لك تدرج في تشريع الخمر يذكر لك مباشرة آية البقرة آية النساء آية المائدة نعم هذا سوان لكن هناك آية نزلت بمكة تشير إشارة لطيفة إلى أن الخمر سيحرم ما هي هذه الآية؟ قوله تعالى في سورة النحل وهو يذكر النعم ومن ثمرات النخيل, النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً تسكرت السكونه ورزقا حسنا ورزقا حسنا ان في ذلك ايه لقوم يعقلون فقوله شكرا ورزقا حسنا فلم يقل شكرا حسنا لم يقل شكرا حسنا السكر من الرزق لكن قال رزقا حسنا اي النخيل وثمرات النخيل والاعناب تبيعونها فتاتون برزق حسن والسكر يصف لم يصفه بالحسن ذكر ابن كاتير رحمه الله عن بعضهم أن فيه إشارة في كان فيه إشارة إلى أنه مذموم لأنه لم يوصف السكر بالحزن كما وصف الرزق بالحزن سكرا ورزقا حسنا المفهوم المخالفة أن السكر ليس حسنا ومن لطائف الآية هذه لأن فيها لطائفة رائعة قوله سكرا يعود على ثمرات النخيل والأعناب هذا حج للجمهور على أن النبيذ محرم أيضا النبيذ محرم أيضا يسكر الناس ثمرات النخيل مبسر لعنب كما هو مذهب الأحناف رحمه الله وختم الآية بقوله إن في ذلك لآية لقوم يعقلون إشارة إلى أن السكر يذهب العقل والعاقل لا ينبغي أن يذهب عقله ففهم أيها القارئ كانها رسالة للقارئ سيأتي اليوم الذي يتدرج فيه لتحريم الخمر فقال إذن بدأ التدرج في تحريم الخمر أول آية نزلت بالمدينة للتدرج في في تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعيهما قال هذه الآية كانت تهيئة للنفوس لأن العاقل ولا يفكر ولا يريد أن يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه قال ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون قال فكان في هذه الآية تمرين على تركه على ترك الخمر على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات طبعا الإنسان إذا علم أنه سيصلي ولا يجب له أن يقرب الصلاة وهو سكران فإنه سيمتنع من شربها ويتذكر أن من بعد الظهر عصر ومن بعد العصر مغرب إذن فسيؤخر الشراب إلى آخر الليل إذن فسيتمرن على تركها في النهار قال وهي اوقات الصلوات ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان أي حرام من عمل الشيطان نجاسه معنويه من عمل الشيطان فج تنيبوه ونفذ تنيبوه في التحريم مما لو قال حرام والجاهلون بلغة العرب لم يفقهوا هذا فنسمع بعضهم من هنا وهناك يقول في الحقيقة قلت ليس هناك تحريم صريح للخمر لأنما قال اجتنبوه هذا جاهل بلغة العرب لأن اجتنب أبلغ من لا تفعل يعني لا تفعل ربما أنت تقترب منه ولا تفعل لكن أنا أقول لك اجتنب أصلا أي لا تقترب أصلا منه كما في قوله تعالى ولا تقرب الزنا لم يقلوا لا تزنوا كذلك هنا لم يقل فلا تشربوا بل قال فاجتنبوه والمباعدة هنا دلت عليها الشريعة فلعن في الخمر عشراء وهلوعنا في الخمر عشرة وحرم استعمالها ولو في ما هو منفع وحرم تخليلها من طرف المسلمين وغير ذلك يعني الله تعالى سد جميع الطرق التي تؤدي إلى الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والميسر هو القمار والميسر هو القمار فكل قمار يحرم كالقمار المقمن اليوم والذي استشرى بين الناس وذاع وشاع حتى صار يتنفس مثل الهواء ولما ذاع مع أي لما شاع تمي عندنا وصار الناس لا إذا تكلموا عن هذا النوع من القمار صاروا يتكلمون عنه بسلوب لا يليق مع أنه من الكبائر وعيذ بالله وهو ما يسمى اليوم بمقابلات ومباريات كرة القدم وغيرها من الرياضات التي صارت تجرى من أجل المسابقات فهذه كلها قمار يضعون أموالا وفي الأخير ينال الفريق الفلاني كأسا هي في الحقيقة هذه الكأس رمز لمال يعطاه المتنافس الفائز في نظرهم وهو خائب الشاب الميسر انظروا الم ييقن الم ألا نرى أن الميسر وهو هذه المباريات الا نرى بانفسنا انها تعمل عمل الخمر توقع العداوه والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاه الجواب لا اذا فلم فلم نحرم الميسر الواضح لعب النرض وغيرها والرهان وغيرها ولا نحظم مثل هذه الأعمال التي توفرت فيها علة تحريم الخمر والميسر فلذلك قال فهل أنتم منتهون ألا تنتهون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع في بعض الأوقات إذن ذكر رحمه الله الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا وهذا قلت قد تطرقنا إليه ولله الحمد في الدرس في الدروس الأولى من هذه الدروس المباركة ان شاء الله تعالى عندما عقدنا فصلا أسميناه أو بابا أسميناه الفرق بين الإنزال والتنزيل قلنا الإنزال هو نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا والنزول او التنزيل هو نزوله مفرقا بقي حينئذ قلنا ما الحكمة من نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة ذكرنا أن الفائدة كانت هناك فوائد كثيرة ثم توقفنا عند الحكمة من نزوله مفرقا من نزوله مفرقا فكانت الحكم التي ذكرناها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم التمكين من حفظه والتدرج في تربية هذه الأمة وتشريع الأحكام لها كذلك ذكرنا فائدة المهمة وهي إظهار الإعجاز في كل مرة يعني هؤلاء الكفار المحركون كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتتابه يعني هذا الكتاب كتبه وخضه عنده كل يوم يخرجنا بآية الجواب هناك حوادث مستحيل أن يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحادثة الإفك والغزوات وغير ذلك مما يحدث فجأة فإذا بالقرآن ينزل بتلك البلاغة بتلك الفصاحة وهم بكم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله هذا يدل على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى لا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه الفوائد معرفة ال أو الحكم من نزول القرآن مفرقا الحكمة من نزول القرآن مفرقا ثم قال رحمه الله تعالى إذن نتهينا من هذا الباب نتهينا الشيء التي تطرقنا إليها كان أول شيء التعريف للقرآن الكريم لغة واصطلاحاً وذكر صفاته وأسمائه ثم أنواع نزول القرآن طبعا احنا اضفنا فصولا مهمة لمعرفة الوحي والفرق بين الانزال والتنزيل ثم اول ما نزل من القرآن واخر ما نزل ثم نزول القرآن سببي وابتدائي احنا هنا اطلنا الكلام في اسباب النزول بتعريفها وبيان الصياغها وفوائد معرفة اسباب النزول وعقدنا فصلا وعقد المؤلف فصلا مهما عموم اللغة وخصوص السبب احنا قيدنا هذه القاعدة بقولنا لا إبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذا اتحدى في الحال والوصف اليوم إن شاء الله الحمد لله تكلمنا عن المكي والمدني أو المجلس السابق بدأنا في الحديث عن المكي والمدني عرفنا المكي والمدنية وضابط معرفة كل منهما قلنا إنه النقل فإن لم يكن هناك نقل هناك خصائص من حيث الأسلوب والموضوع يتساءل الناس ما الحكمة؟ من معرفة المكه والمدني ذكر المؤلف فوائد علمية وعملية مهمة جدا وأضفنا شيئا لم يذكره بعدين قال الحكم من نزول القرآن مفرقا ذكر أربع حكم تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم تسهيل حفظ القرآن على الناس وثهمه وتدبره والعمل به وتنشيط الهمم لقبول ما ينزل من القرآن وأخيرا تدرد في التشريع الآن قال ترتيب القرآن ترتيب القرآن باب في الحديث عن ترتيب القرآن الكريم قال قال رحمه الله تعالى ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور هذا تعريف ترتيب القرآن يقول ترتيب القرآن هو أن يتلوه المسلم تاليا بعضه بعضا كما كما هو مكتوب في المصاحف ومحفور في الصدر أي على النحو الذي هو مكتوب في المصاحف الآن قالك هذا هو ترتيب القرآن أن نقرأه على هذا الترتيب ماشي قال وهو ثلاثة أنواع إذن بعد أن عرفنا عرف رحمه الله ترتيب القرآن بدأ يذكر أنواعه قال النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين إذن هو يذكر رحمه الله أن ترتيب القرآن ثلاثة أنواع النوع الأول ترتيب كلمات القرآن قالت فهذا بالنص والإجماع يجب ويحرم قراءة القرآن غير مرتب في كلماته ودرب مثالا على ذلك وهذا الإجماع الذي ذكره رحم الله تعالى على أن ترتيب لا يخالف فيه أحد ولا لا يخالف أحد في وجوب قراءة القرآن الكريم مرتبا على النحو الذي هو في الكلمات لا يجب أن يقرأ الإنسان القرآن بالمقلوب أو يقدم ويؤخر إلا في التفسير يريد أن يوضح معنى آية فيقدم في ويؤخر أما قراءة التعبد وقراءة في الصلاة وكتابة في المصحف ويقول هذا هو المصحف الذي, هذا الذي أنزل وضعه على محمد صلى الله عليه وسلم فلا يحل تقديم حرف واحد بل هالكلمة حرف واحد بل هالكلمة ماشي قال النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من الصورة إذن لاحظوا النوع الأول من ترتيب القرآن ترتيب الكلمات بعضها مع بعض هذا بالإجماع لا تحل مخالفته النوع الثاني ترتيب الآيات بعضها مع بعض يعني الآية لولا شرط الساتحة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابع إلى آخر وهكذا شرط البقرة قال بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة وهذا ثابت بالنص والإجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم أي لا يجوز تقديم آية على آية في القرآن الكريم اللهم إلا إذا لم تكن القراءة قراءة تعبد أو كتابة في المسحف لكن لو كان إنسان في التفسير يقدم ويؤخر للشرح فلا بأس لكن أن يقرأ القرآن قراءة تعبد أو يكتب في المصحف ويقول الناس هذا هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كاذب وآثم ويخشى عليه الكفر إذن قال وهو واجب على القول الراجح طبعا ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف لوحظ من النظر فأحيانا يحكي بعض أهل العلم خلافا في مسألة في الحقيقة ليس خلافا بين السلف إنما هو خلاف بعض الناس هكذا ينقل خلافا وهو في الحقيقة خلاف ضعيف ما كان يحكى أصلا لكن حكي وحكته الكتب فظنه الناس خلافا معتظرا وهو ليس كذلك قال وليجز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أرد أن يذكر الدليل على ما يقوله أنه ثابت بالنص وبالإجماع أما قوله بالإجماع مستند هذا الإجماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية فلقد كان يقرأ السورة من القرآن على وشق هذا الترتيب ما كان يقرأ آية مقدم على آية كان يقرأ القرآن على هذا النحو الذي هو عليه وما على ذلك أصحابه إذن إذا قال للإنسان ما مستند الإجماع على ماذا اعتمد هذا الإجماع الذي نقله في حقيقة نقله الزركشي في البرهان في علم القرآن والسيوط في الإتقان في علم القرآن مستند هذا الإجماع على أنه يحرم قراءة آية قبل آية بعد هي قبلها يعني تقديم التأخير في الآية يحرم مستند هذا الإجماع كله. هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية إنه لم يفعل ذلك وماشى على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ذكر المؤلف رحمه الله دليلا من الأثر من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويعزونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عثان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذه الآية في الحقيقة منسوخة كانت المرأة تعتد سنة لا أربعة أشهر عشر المرأة المتوفة زوجها كانت تعتد سنة كاملة فنسخ هذا الحكم بقوله تعالى وقد ذكر المؤلفة قال قد, قد نسختها الآية قال قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوصون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء وهذا في الحقيقة أيها الإخوة الكرام الموطن الوحيد في القرآن الذي نرى فيه المنسوخ قبل الناسخ احنا عادة الناسخ قبل المنسوخ عادة النار المنسوخ ثم نقرأ الناسخ يعني كان آية في السورة ثم تأتي آية تنسخها كما في آية المصابرة يا أيها النبي حرج المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يعني كان لازم واحد يصابر عشرة واحد يصابر عشرة ما يجزلوش يهرب من عشرة لا يحرم عليه الهروب والفرار وأن يولي الدبر في القتال إذا هاجمه عشرة من المقاتلين الكفار انظروا إلى الأمر كم كان صعبا فهذه سمع آية المصابرة يا أيها النبي حرب المؤمنين على القتال إيكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين من الذين يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا مئة مع ألف يعني عشرة مع واحد من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقر لكن لما كان الأمر صعبا نسخ الله تعالى نسخ هذا الحكم فقال الآن خفف الله عنكم وعالم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين هنا صار المسلم يجب عليه المصابرة لاثنين واجب قاوم اثنين لاه الحق في ان يفر لكن اثنين لا ايكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابر احنا لاحظوا الآية المنسوخة قبل الناسخة بعدين جاءت الناسخة إلا في الموطن الذي نشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى فإننا نرى الآية الناسخة قبل الآية الناسخة هي الآية 234 والآية المنسوخة التي فيها سنة العدة بالسنة 240 فهنا وله الحق عبدالله من الزبير يريد أن يفهم قال قد نسختها قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويغرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قال وهذه قبلها في التلاوة يعني يقول لهنا العادة أنه يأتي المنسوخ ثم ناسه قال فلما تكتبها أي على هذا الشكل لما تكتبها يا عثمان وأن تتجمع المصحف الإمام قال عثمان رضي الله عنه يبنأه لا أغير شيئا منه من مكانه هذا وهي يدل على أن ترتيب الآيات بعضها معظم أمر توقيفي يأخذ من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التصرف فيه قال يا ابن اخي لا اغير شيئا من مكانه الحديث رواه البخاري واستدل أيضا بدليل اخر قال وروى الامام أحمد وابو داوود والنسائي والتلميدي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه تنزل عليه أو ينزل, او ينزل عليه كان ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب له أو من كان يكتب فيقول ضع هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا طبعا تتمت الحديث في موسيقى إمام أحمد وثناء أبي داود والترمذي لما قال له قال وكانت تنزل عليه الآية والآيتان مو بس الصورة وكانت تنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك أي هذه الآية والآيتان ضعوها في المكان الفلاني إذن فترتيب الآيات شوف ترتيب كلمات القرآن توقيفي ولا تحل مخالفته ترتيب الآيات بعضها مع بعض توقيفي أيضا لا تحل مخالفته النوع الثالث قال ترتيب الصور بحيث تكون كل سوره في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقرا النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم ال عمران ثم النساء ثم آل عمران قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران وترتيب المعروف في المصحف أن البقرة ثم آل عمران ثم النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لم يخالف لم يصير على ترتيب المصحف وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف أي رقع الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف او يونس وذكر انه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح به معه. يعني عاز ذلك الى عمر نكبهوا ايها الاخوة هذه مسألة على ترتيب الصور على هذا النحو الذي في المصحف اليوم فهذا اختلف العلماء فيه ولكن قبل ان نعرف المسألة يعني ما المقصود بترتيب صور اه تلاوة, آه تلاوة او تلاوتها خارج الصلاة او داخل الصلاة فهذا لا شك أنه ليس بواجب وإن كان بعض الفقهاء يكرهونه ويسمونه التنكيس هذه فائلة الإخوة اللي عايشين في بيئة يسيطر فيها المذهب المالكي يدرك أنه ليس له أن يغرب حتى يكسب قلوب الناس لا يأتي بالغريب هذا يسموه التنكيس والتنكيس هو القلب مثلا تصلي بالناس يقدموك فتقرأ في سورة الأولى في رقعة الأولى بالغاشية وفي رقعة الثانية هنا هذا يسموه التنكيس قالت يكره, يكره لكن لا دليل على الكراهة لا دليل مجرد قول ودليل على جوازه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران إذن إذا كان المقصود بالترتيب ترتيب السورة في القراءة داخل الصلاة أو خارجها فلا شك أنه ليس بواجب لكن الآن ترتيب الصور في المصحق ترتيب الصور في المصحق في الكتابة على هذا النحو الذي نراه هذا الذي اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال المذهب الأول مذهب قالوا هو اجتهاد من الصحابة هو اجتهاد من الصحابة منتبه إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله قال قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تجوز قراءة هذه قبل هذه احنا نقول هذا ليس مبحثنا هذا ليس مبحثنا ده قراءة القراءة التلاوة داخل الصلاة أو خارجة ليس مبحثنا نحن مبحثنا في كتابتنا في المصحف الآن ننتبه ماذا يقول وكذا في الكتابة تجوز قراءه هذه قبل هذه وكذا في الكتاب ان يجوز ان تضع سوره قبل سوره في الكتاب ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها تابع تنوعت مصاحف الصحابه في ك... رضي الله عنهم في كتابتها لكن متى تنوعت صحف مصاحف الصحابه قبل الجمع جمع عثمان ام بعد جمع عثمان فاذا كان قبل جمع عثمان فلا شك أنه واقع لكن نحن بعد جمع عثمان الناس على المصحف الإمام هل اختلفت مصاحف الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ انظر ماذا يقول شيخ الإسلام لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث يقصد عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها إذن نلحظ أن المكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله لا يدل على الجواز مطلقا يدل على أصل المسألة أن القرآن قبل جمع عثمان كان ترتيب السور في المصحف توقيفيا توفيقيا عن اجتهاديا ولكن بعد فعل عثمان فإنه توقيفي أي صار من سنة الخلفاء الرشيدين التي يجب اتباعها لذلك سأذكر هذه المسألة بأقوال مع ذكر الدليل انتبهوا أيها الإخوة الأقوال ثلاثة مذهب كثير من أهل العلم قالوا هو اجتهاد من الصحابة يعني وضع البقرة قبل آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم الأنعام قالوا هذا اجتهاب من الصحابة هذا القول الأول القول الثاني أنه توقيفي مثل, مثل الآيات بعضها مع بعض وهذا ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني والبيهقي وابن الأنباري والإمام الكرماني والإمام الطيبي وابن الحصار والسيوطي رحمهم الله جميعا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن ترتيب السور على هذا النحو الذي نراه اليوم توقيفي بمعنى أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما في الأمر أنه قبل جمع عثمان لم تضبط الأمور بعد جمع عثمان ضبطت الأمور فلا تحل المخالفة القول الثالث ان كثيرا من السور علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم وهذا صواب يعني الذي ينظر أكثر الصور تعالى القرآن الكريم علم ان كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رتبها كالسبع الطيوان هو قال السبع الطيوان والحواميم والمفصل هو قال المفصل وما سوى ذلك ما لم يقم الدليل على ترتيبه فيمكن أن يكون باجتهاد من الصحامة يمكن وهذا القول قريب جدا من الصور واختاره ابن عطية بمعطية مفسر صاحب المحرق الواجيز اختار هذا القول قال لك معظم صور القرآن توقيفي وبعضها اجتهادي وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء التاسع صفحة 240 قال ترتيب بعض الصور على بعضها او معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعضه من اجتهادي بعض الصحاب أي بعضه باجتهاب بعد الصحابة ما الدليل على هذا على أن كأكثر القرآن توقيفي ترتيب يعني ما جيش هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الترتيب الذي نراه اليوم أو إلى معظم الترتيب الذي نراه اليوم انظروا إلى الحديث الذي روه إمام أحمد عن وثيلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع أعطيت مكان التوراة السبع أي السبع الطوات وأعطيت مكان الزبور المئين أي الصور التي فيها مئة آية فصائد وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وهي الفاتحة وفضلت بالمفصل وهي من قاف إلى صورة الناس توراة بذكر أولا السبع ثم المئين ثم المثاني طبعا الفاتحة والمفصل ألا ترون أن هذا الترتيب هو الذي عليه المصحف اليوم جاء ذكره في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم آشار وترون في البخاري صاحب بخاري نفسه عن عبد الله بن مسعود وش يقول, يقول بني إسرائيل يقصد سورة الإسراء من أسمائها بني إسرائيل بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها والأنبياء هن من العتاق الأول هن من العتاق الأول أي من أول ما نزل وهن من تلادي تلمة التلادي هي القديم أي من قديم ما كنت أقرأه انظروا بارك الله فيكم بانوا إسرائيل صورة الإسرائيل مراها الكهف ثم مريم ثم طاها الأنبياء ابن سعود صنقخار يذكرها مرتبة على النحو الذي عليه اليوم في المصحف قال من العتاق الأول أي قديمة هكذا يعني أنزلت من قديم وهن من تلادي أي من قديم ما كنت أقرأه قلت لا أستطيع أن أقول كل الصور كلها مرتبة ترتيبا توقفيا لا أجرأ على هذا لماذا لأن المصاحف بعض الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في مواضع من جمع الفتاة وانظروها في جزء الثالث عشر سفحة 396 وجزء سفحة 353 يذكر رحمه الله أن رصاحب بعض الصحابة كانت مع بعض الترتيب إذن فلا استطيعنا أقول كله توقيفي ولكن أقول معظم القرآن ترتيب سواره توقيفي أي من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضه الأقل كان باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى لكن كل هذا كان قبل جمع عثمان الناس على مصحف واحد أما اليوم يجب التقيض بما فعله الصحابة واستقر أمرا عليه فالخلاصة كلمات القرآن بالإجماع ولا خلاف أنها مرتبة لترتيبا توقفيا لا تحل مخالفته ترتيب الآيات بعضها مع بعض أيضا بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم في وجوب التقيم بهذا الترتيب لا يجب استقديم آية على آية لكن بقى السور معظم, معظم سور القرآن ترتيبها توقيفي أي من إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضها الأقل ربما كان اجتهابنا الصحاب لا يمتنع هذا ويؤيد أن الترتيب انتبهوا يؤيد أن الترتيب بين أكثر سور القرآن أقول أكثر سور القرآن كان توقيفياً أي من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يؤيد هذا يؤيد ذلك المناسبات التي نراها بين السور مناسبات عجيبة وهذا ما يجعلنا نتطرق إن شاء الله في اللقاء القابل وهو يوم الأحد نتطرق موعدنا يوم الأحد إن شاء الله نتطرق إلى علم المناسبات في القرآن فصل نضيفه من عندنا حتى نتمم المباحث هذه المهمة علم المناسبات في القرآن الكريم مما يؤيدها ان كي قال المناسبات يجزم أن ترتيب الصور توقيفي أي من إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لما فيه من بديع الترتيب بين السور نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعسمة النزير والفساد نسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ونلتقي ان شاء الله تعالى الأحد القابل في دراسة شرح أصول التفسير باب المناسبات والله تبارك وتعالى المفق لا رب سوى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيكم بارك الله وإياكم إن شاء الله من كان لديه شؤال فيتفضل بزاكم الله خير وإياكم أخي مستقى بارك الله خير 我约今沙